Listen تنزيل من من خلق القل او السماء ات ل الرحمن على العرش استوى لَوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّمَاءِ تم من لساني 117. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا 118. قال قد أوتيت 111. ولقد مننا عليك مرة أخرى 112. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى te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 119. فلبثت سنين في أهل مذين ثم جئت على قدر 110. يا وَاسْقَنا عُكُلًا لِّنَسْيَانَ أَن تَرَاهُ كَمْ فِي آيَاتِي وَلَا تَذْكُرْنِي فِي ذِكْرِكُمْ إِرْغَابًا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ما <تصفيق> اسم 124. السلام على من Christmas. Yeah. بسحر مثل ذي فاجعل بيننا وبينك من وعيدا فاجعل 115. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا عن الله وَمَنِ انْفَتَرَ بَتَنَانَ صُمًّا أَمْ نُرًا بَيْنَهُمَا 117. ويذهبا بطريقتكم المثل 118. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أثلح اليوم من 129. فتموسى قلنا لا تخف 120. إنك أنت الأعلى 121. وألق ما في يمينك ما صنع إنما صنعكيد السحر إنما صنعكيد السحر و لا يلحق السحر فألقي السحرة سجدا قالوا آمان وَلَ أُصّبًا ن قُم فيدُذين ن خُللي وَلَ ثؤ لَونَّ أي 111. ترب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا Na kon de fantà Na ولا في راسي انني خشيت ان تقولوا Get that far. What? تعال الله الملك الحق ولا تعجل 122. وقل رب زدني علما رب <تصفيق> زدني 119. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى The wasłosej ileigis ste ذو وابقا افلم يهد الى حج 119. على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْنِ 129. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك 120. فَقُلِ اتَّقُوا Hola <laughs> 129. فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراق السوي ومن اهتدى